وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ الْنَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وَكَانَ بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كفرو وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك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 إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن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 أنتم تخرجون ولهم في السماوات والأرض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 من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء fa فِيهِ tum تَقَافُونَهُمْ sawaun taqafun hum k qufetikum an fusakun k zlkenu facilu l ayatilu qumin yaqinun bil ett ba al zin وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ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 ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبا اليه ثم اذا منه رحمة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 لئن كان خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا يربى وفي ادوار الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون ونواجه الله فأولئك هم المضعفون.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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يبهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فطله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته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 mm -hmm.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 ضعفin <gülüyor> ثم مَجْعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ علم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن لكم لا تعلمون في يومئذ الله ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا